اي على الزناح الله اكبر الله اكبر لا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 وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مظل له ومن يظلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 ترتيبا في سلسله دروسنا التي يمكن ان نقول انها دروس الشرف واي شرف هذا الذي نحن فيه هي ساعه من العمر كل ساعه هي كل ساعه انك ها هنا في معيه الله انك ها هنا في ذكره إنك ها هنا في شرف العلم به فليذهب كل العلم إن لم يكن هذا هو العلم وهذا هو الشرف الذي ليس دونه شرف وإن أردت أن تعرف مزاق ما أقول فآذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن القوم جلسوا في بيت الله يذكرونه يقول إلا ذكر من ذكرهم الله في من عنده وليس هذا هو الشرف وحده بل من شرف المكان بل من شرف الزمان بل من شرف الحضور بل من شرف المكافأة أما الحضور فملائكة ربي وأما الزمان فخير يوم طلعت عليه الشمس واما المكان فانما هي بيوت الله التي هي اشرف بقاع الارض واما المكافاه اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم هذا الشرف الذي ليس دونه شرف وما زادني تيها وشرف وكتب باخمص اطا السريا دخلي تحت قولك يا عبادي وان طيرت احمد لي نبي كفاني فخر كفاني فخر انك لي رب وكفاني شرف اني لك عبد هذا هو شرف ما نحن فيه هذا هو الدرس ال11 هذا هو الدرس ال12 والذي قبله سؤال قد عرض هذا السؤال الذي عرض ومعه اجابته والسؤال لا يطاق واجابته امر منه انه السؤال الذي يعني كابوسا ما بعده كابوس لم يتصور لا يتصور المرء حياته لحظه واحده في هذا الجواب واما سؤاله فماذا لو ماذا لو لم اكن مسلما هكذا تفكرت ساعه وجاء السؤال الاسود وماه الجواب الكابوس الذي حط على نفسي ساعه من الزمان اكون من شؤم الاسم وما أدراك ما شؤم الإثم في الكفر بل أكون من شر الطعام الخنزير تأكل والخمر هو شرابك لست من شرف الإثم ولا من نعم الطعام أن يكون شرابك عسلا أن يكون شرابك ماءا ذلالا أن يكون طعامك حلا حلا ليس خبيثا من الطعام ولا منكر ما ذا لو لم اكن مسلما بحيث لو جئت يوم القيامه بقراب الارض بقراب الارض حسنات وبقراب الارض من خير ما يعمل الانسان صدقه وخلقا وكل شيء فان وعد الله او حق الله يقول وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا بينما لو جاء الواحد منا يوم القيامه باسلامه يجر بقدميه قراب الارض معاصي وذنوبا وقد حملت يداه من كل جرم واثم والله ياخذه في كنفه ويدنيه منه ويقرره بامر ثم يقول له غفرتها لك ولا ابالي ماذا لو لم اكن مسلما هكذا تفكرت ساعه وهكذا جاءني الجواب الذي لا يطاق وهكذا كان الكابوس مزعجا وان كان زمنا لا يزيد عن دقيقه واحده من العمر صدقوني انها حياه لا تطاق نعم حياه لا تطاق حيث يقول الله ومن اراد عن ذكري فان له معيشه ضنكا وفي المقابل يقول ربنا ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه فلنحيينه حياه طيبه هكذا تفكرت وهكذا كان الجواب وهنا حق قول ربنا سبحانه وتعالى الذي يقول فمن الله علينا ووقان عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم إلهكم البر إلهكم البر البر الذي لا ينقطع احسانه ويتتابع بره ويزيد الساعه بعد الساعه بحيث انه لا يعاملنا بما نحن اهله وانما يعاملنا بما هو اهله سبحانه ولذا قال لنا واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه نعمه ظاهره وباطنه ماذا لو لم تكن انسانا تتفتح عيناك على هذه الحياه الادميه تحمل من شرف الادميه ولقد كرمنا بني ادم وما ابعد من قال من اهل العلم وشرف الادمي طائعا فوق شرف الملائكه فانت بالادميه طاعه وقربه فوق الملائكه مكانه وشرفه والقائل هو ابن تيميه الامام وابن تيميه اذا قال صدق وغظاق قول ابن تيميه في قوله تعالى واذا قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس فسجدوا اي لادم لابينا الاول وهذا شرف الحق بنا جميعا لان يومها كنا في ظهر ابينا ادم فلنا حظ ونصيب من هذه الايه هذا هو انت لو علمت ماذا لو لم تكن ادميه وكنت كل مخلوق وكنت كل مخلوق لو كنت اسد الغابه وما اسد الغابه يوما ما سيصير ترابا لا شيء وما اسد الغابه ان كان ياكل فهو يؤكل ويوما ما يخلع التاج عن راسه فلا يبقى ملك ولا تبقى غابه ولا يبقى شيء اما انت ذلك الادمي الضعيف المتضعف الذي خلق الله الكون جميعه لاجلك هو الذي سخر لكم لكم ما في الأرض جميعا السماء الأرض الجبال الرياح الأمطار الأنهار كل هذا الكون قد سخر لك أيها الإنسان أنت أيها الإنسان ولذا انظر رغيف الغبز الذي تأكله هو من صناعة السماء بأمطارها هو من صناعة الأرض بتربتها وغرسها هو من صناعه الرياح بما تحمل من بذوره ولقاحه هو من صناعه الامطار هو من صناعه الانهار هو من صناعه الشمس هو من صناعه الحر البرد الهواء كل هذا الكون قد سخر لك فقف على شرف نفسك ايها الانسان قف على شرف نفسك ايها الادمي وان تقرا هذه الايه هو الذي سخر لكم ما في الارض جميعا ويتتابع بره عليك لتولد ايها الانسان مسلما من شرف الديانه ومن شرف الايمان وهو كل الشرف ولاجل شرف الايمان ارسل الله لك خيرا رسله وارسل الله لك افضل انبيائه فانت مسلم محمدي نبيك سيد ولد ادم انت من هذا الشرف حيث يقول رب العالمين كنتم خير امه اخرجت للناس ولكن يظهر اننا نسينا شرفنا في الامم ولذا كم نعطي الدنيا كم نعطي الدنيا انت ايها الانسان المسلم المحمدي ها هنا في هدايه رب السماء انظر اي الناس خير منك مجلسا انت في بيت الله تحفك ملائكه الله الله تنزل عليك رحماته وتغشاك سكينه ويشكرك الله في ملئه الاعلى حيث يقول فاذكروني اذكركم اسماءكم تتردد في جنبات السماء شرفا والملائكه تطلع عليها فردا فردا والذاكر هو الاله الحي القيوم البر الرحيم سبحانه انت هذا هو ايها الجالس في بيت الله شرفا انت هذا هو ايها المهتدي بهدي الله سبحانه وتعالى او بهدايه الله تعالى مننا وهو القائل قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان فالتذا كل النعم الى الجحيم ان لم يكن اسلاما ما قيمه يكون الانسان ملكا ثم هو كافر ما قيمة أن يكون الإنسان سيد هذا العالم ملكا ورياسة يملك أجزوبة الزمان التي تسمى البيت ثم هو كافر ما قيمة أن يملك الإنسان هذه الدنيا ولو كان أناس إيساء الزمان سراء ومالا ثم هو كافر ما قيمه هذا الانسان ان يكون عنده من عز الدهري ومن شرف الدنيا ومن شهره الناس ثم هو كافر قولوا لي بربكم من يكون انسيس قولوا لي بربكم من يكون قارون من يكون فرعون من يكون هؤلاء جميعا من يكون هؤلاء الذين ضربت شهرتهم الاافات انهم حيث اخبر الله فلن نقيم لهم يوم القيامه وزنا بينما ياتي المؤمن الضعيف المتضاعد تزن ساقه جبل احد في ميزان ربه بينما ياتي المؤمن الضعيف المتضاعد تزن ساقه جبل احد في ميزان ربه هذا هو ان هذا هو انت ايها الانسان وهذا هو الهك انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم بر لا ينقطع ساعه حيث يقول ولئن شكرتم لازيدنكم والزياده ها هنا غير محسوبه وهو اله يده سخاء رخاء يعطي كل العطاء ولا ينقطع بره عن أحد من الناس حتى لما قال له إبراهيم وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال لإبراهيم ومن كفر يا إبراهيم ومن كفر يا إبراهيم أنت الإنسان المسلم المسلم الانسان الذي خرج الى هذه الحياه لا يعلم شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده جعل لك من كل ادوات العلم لتعلم لتبصر كل شيء في هذه الحياه وتعلم بكل شيء في هذه الحياه انه هو الله البر الرحيم الذي لا ينقطع بره عن عبده ساع نعم ساعه واحده لا ينقطع الهواء لا ينقطع عنك ساعه والماء هو في يدك بحيث تشرب زلالا والطعام يملا بطنك واخر خزائن هناك في بيتك والارزاق ذره ان انقطعت ساعه فانها تعود كل ساعه عوضا عما كانت قد قطعت ساعه انت هذا هو ايها الانسان اطلقك في هذه الحياه وجعل الاشياء كلها لاجلك انه الاله البر البر هو الصادق سبحانه وتعالى لا يكذب وعده ابدا ولذا جاءه الرجل فقال يا رسول الله ما تعطيني من هذه الحياه الدنيا انا لا اريد ولو كان قسما نبويا والقسم النبوي هو كل القسم هو القسم المبارك هو القسم الطيب هو القسم الحلال هو القسم المستحق هو القسم العذب فيقول لا يا رسول الله ما اريد قسم هذه الحياه واني قد ادخرت قسمي لاخره تكون هناك وان وعد الله الذي بيني وبينه ان اضربها هنا يا رسول الله ان اضربها هنا فادخل الجنه هذا هو وعده هذا هو وعدي اياه الذي يا رسول الله لا اطلب سواه والرسول صلى الله عليه وسلم يسال عنه في خيبر ما فعل الرجل اخبروني ما فعل صاحب الوعد الذي وعد ربه وهو في ارض وعد ربه الذي في سمائه فقال له ان اضربها هنا والصحاب يفتشون عنه ويطلبون غايه الجد فيه ثم افسروه فقد وجدوا الطعنه حيث اشار لم تخطئ هذه الطعنه مسافه ولو كانت ابعد مسافه إنما هاهنا حيث أشار أرأيتم كيف الإله الصادق يصدق عبده والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمها البشرية يقول صدق الله فصدقه ربك لا يكذبك وعدك معه وربي لا يكذب وعده الذي وعدت ولما جاء عشرة آلاف كافر عشرة آلاف كافر بمؤامرة يهودية تقول امتم اهدى من الذين امنوا السبيله اشرت الالف كافر كل ازيال العرب من غطافان من بني سليم من بني شيبان وهناك النفاق اليهودي في عوال المدينه قد ذر كرنه واعطى ظهره لرسول الله خيانه والرسول ما بين هؤلاء وهؤلاء جاؤوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وهنا بلغت القلوب الحناجر واشره الاف كافر والدعايه الكافره تقول ماذا يرجو محمد كل شيء قد ضاع يا محمد اشره الاف كافر لا قبل لك بهم قد ضربت العرب او ارسلت العرب فلذات اكبادها جميعها هلك وعند اذن سينتهي سيفيق الناس من هذا الكابوس المحمدي هو محمد يمننا قصور كسره وفارس اين قولك يا محمد وما هو الا ذكر للعالمين عالمون وانت هنا محاصر عالمون يا محمد والرجل منا لا يامن ان يذهب الى غائطه إلى خلائه ليس في أمن والنفاق يقول يا أهلا يترب لا مقام لكم فارجعوا خلوا عنه وبين العرب خلوا عنه وبين الكفر لينتهي هذا الكابوس من الوجود صدقوني إنها لغة النفاق هذه الأيام صدقوني إنه الكفر الذي يعيش على الوعد المكذوب وعد الشيطان إني جار لكم هو الوعد الذي يعيش عليه الكفر العالمي اليوم ويمني نفسه الكفر كل أمنيه ويضحك من عينيه وبملء شدقيه على الإيمان ما ضحك الأول الشمس لا جديد تحتها والليلة صدقوني تشبه البارحة والتاريخ مرح يعيد نفسه وسنة الله لا تخطئ في الزمان ولا المكان والنبي صلى الله عليه وسلم المحاصر واتباعه طعامهم الشعير العفن الذي طبخ بالتهن الثنخ حتى اصبح كريه الطعم نتن الرائحه وليته بقي هكذا ولكن ذهب كله ولم تبق الا الاحجار على بطونهم والصحابي يذهب الى بيتهم متلصصا ينظر اهي فيه من شيء فيقول لامراتهم زر فتقول ما هناك الا هذه اذا كفر وجوع وحصار ونفاق ويهود كل هذا كل هذا والرسول المحاصر يأتيه الصحابي ويقول يا رسول الله تعالى هناك لقمة في بيت تطلب رجلاً أو رجلين لا تزيد يا رسول الله عن رجلين لأنها لا تكفي سوى هؤلاء تعال يا رسول الله هو الرجل يفسر فيجد النبي صلى الله عليه وسلم على بابه بجيشه العرم رم بجيش الذي قوامه 900 الى 1000 والرجل ها هنا ينظر وعيناه تدور ما فعل رسول الله ما فعل رسول الله ليعود الجيش شبعانا ويبقى الطعام على حاله لا ينقص قطره واحده انه البرس سبحانه وتعالى الذي بارك في عنزة او عناق فجعلها تشبع الفا وتبقى على حالها كما هي وكل القوم قد عادوا قد عادوا شبعانا الى الحصار والى الخندق والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لحذيفه قم فتحسس لنا القوم يا حذيفه وانظر والتئنا باخبارهم يا حذيفه فطر الرعب قد ملأ القلوب والعينان تدور من الخوف يا حذيفة اياك ان تزعرهم علينا يا حذيفة لا تستفزهم علينا لا طاقه لنا ب10000 كافر ان مطلب خبر القوم وعود سالمان لا تزيد وحذيفا ينظر هناك الى معسكر الشرك واجد ابي سفيان على مرمى منه ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ابو سفيان غنيمه لانه يومها راس الكفر ولكن الخير الخل الخيره في اتباع امره صلى الله عليه وسلم ولكن الجهاد هو الجهاد في امتثال امره صلى الله عليه وسلم وهذه ارسلها ارسلوا لهذه الحماسه المفرطه التي تريد دوله اليهود حصارا بمظاهره او بخروجه سلميه يدعونها من كل بلاد العالم ما هكذا يكون الجهاد انما الجهاد امتثال وامر وما هكذا ينبغي ان تزعر عدوا عليك بل لا تتمنى لقائه وانما امر الله يقول اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا فلا بد من اذنه سبحانه وتعالى واذنه لا يكون الا على يد امير الا على يد امام فانهد الامه به وتقوم من رقدتها الجهاد ليس حماسه مفرطه الجهاد ليس عاطفه هوكاء انما الجهاد حقه كما اخبر رب العالمين سبحانه وتعالى اذن للذين يقاتلون حقه وعد لهم ما استطعتهم من قوة ومن رباط الخير حقه أن لا تقاتل عدوا أنت لا تستطيع أن تطاوله أن لا تقاتل عدوا أنت لا تكافئه هذا حقه في شرع ربنا وهذا فرضه والله تعالى لا يريدنا أن ندخل في المغامرات غير المحسوبة ولا تفرح بالمسيرات والمظاهرات لأنها ليست دينة والأمة تعيش زمنين اثنين تعيش زمن استضعاف وتعيش زمن تمكين ومن كان في زمن استضعاف فهو يكف يده يقيم الصلاة لأن الأمة عندما تقيم الصلاة تقيم الجهاد ولذا قال الله تبارك وتعالى عن الجهاد إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله ويقاتلون صفا كانهم بنيان مرصوص عندما يقوم صف الصلاه سيقوم صف الجهاد لكن اذا كان صف الصلاه موجه واذا كان صف الصلاه ناقصا واذا كان صف الصلاه ليس على حسن اقامه الصف من التسويه من التمام عندئذ لا يكون جهاد لا يكون جهاد كانهم بنيان مرصوص واذكر في التاريخ مجموعه من الهتفافه او الزعيقه كما يقال قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقات في سبيل الله وقد كانوا الوفا كما قالت الايه الاولى الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف وخرجوا الوف وقالوا ابعث لنا ملكا والنبي يردهم عن هذا هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا وعند اذن ياتيهم قالوا تو ملكا ويقولون ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ثعتا من المال هي هي النظره القديمه الى الفقير والغني هي هي التي نعيشها ساعه لو انطلق فقير بدعوه ايمان ما تابعه عليها احد ولو خرج سري فتي عناقه او خناقه عنقه حمراء او صفراء لا تابعه الناس على ما يقول ولو اوردهم الجحيم هي هي التي تصدق كل سري ويقول لهم ان الله مبتليكم بنهر ولماذا نهر لان الامه التي لا تصبر على شهوات انفسها لا تصبر على لقاء عدوها ومن هنا سر النجد لماذا كانت انتصارات الامه الحاسمه رمضانيه فبدر كانت رمضانيه تعلمون وعن جالوت كانت رمضانيه تعلمون بل يمكن ان نشير الى الحرب الاخيره هذه الحرب التاديبيه التجريديه التي قلمت اظافرا يهود وجعلت امراه اليهود تولول كالنساء والولت التكله وتقول للعالم ادركونا ان المصريين المسلمين على ابواب تل ابيف كانت رمضانيه ايضا لانهم ما لا تنتصر على شهوات انفسها وشهوات بطونها لا يمكن باي حال ان تنتصر على عدوها ولذا قال لهم ان الله مبتليكم بنهر فشرب منه الا قليلا منه وما القليل يقول لنا المفسرون 300 هللوف هللوف اصبحوا 300 فلا تفراحوا بالكثرة كثيرا لان الكثرة ما اخبر الله تبارك وتعالى عنها ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيء وضاق عليكم الارض بما رحبت ها انا اقرا عليكم قرانا وها انا افسر بكلمات السلف الذهبيه فلا ياسين احد بعاطفته يسبق شرع ربه او يتقدم بقلبه على كتاب ربه والله يعلم وانتم لا تعلمون وتلك سنن الايام التي يجب ان تبقى لانها باقيه في كتاب ربنا هدايه ولا تتعجلوا امرا لكم فيه اناه ووعد الله لا يكذب وليدخل المسجد كما دخلوه اول مره وليثبر ما علو تدبيرا دخولنا الثاني لن يكون سلميا انما الايه تقول وليثبر ما علو تدبيرا سوف يكون دخول ذبح وهذا معنى التدبير لا تحسبوا ان دخول ام دخول المسجد يكون سلميه هذا وقع مره في التاريخ كما اخبر رب العالمين فاذا جاء وعده لهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاءوا خلال الدياري اي دخلوها بلا حرب وهذه لا تصدق الا على واحد في تاريخ الاسلام تعلمون من هو انه عمر عمر عبادا لنا لباس شديد فجاءوا خلال الديار اي دخلوها بلا حرب اما الثانيه فيقول وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتدبروا ما علوا تدبيرا لا يكون دخولنا سلميه ولا تدخلوا بالامه في مغامره غير محسوبه ومن تعجل شيئا قبل ane عوقب بحرمانهم ولذا لما جاءوا يستعجلونه جهادا وقتالا اخبر الله عن هذه الفئه فلما كتب عليهم القتال تولوا لما حضرت ساحه الوغى تولوا فالتعوا قولي عباد الله ولنعد الى وعد الله واولئك العشره الاف كافر والرسول يقول اياك يا حذيفه اياك يا حذيفه وان تزعروهم علينا لا قبل لنا ولا طاقه والرسول صلى الله عليه وسلم واتباع المحاصرون والقلوب بلغت الحناجر والظنون الشيطانيه تلعب بالرؤوس لعبا وعند اذن يخبر الله بالريح الصرصر التي تاتي ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال وكان الله عزيزا حكيما هذا هو الاله البر ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعدها صدق وعده انجز وعده هدم الاحزاب وحده وكان يلهج بها في دعائه فاذا كان يسعى بين الصفا والمروه يقول انجز وعده واذا دخل مكه منتصرا فاتحا يقول انجز وعده ولا يجبيها كل ساعه الهكم البر والبر هو الصادق لا يكذب عبده في وعده لانه الاله الصادق ووعده يقول صدق الله فصدق هذا وعد غير مكذوب انه الله البر الرحيم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم هذا مبلغي من العلم والعلم كل من الله تعالى الحمد لله رب العالمين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 الذي لا عز الا في طاعته الذي لا عز الا في طاعته ولا غنى الا في الافتقار اليه واصلي واسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي وامامي صل اللهم على هذا النبي الامين الذي جاهد في الله حق جهاده حتى اتاه الله اليقين الله البر البر سبحانه الذي يبر يمين عبده واليمين عنده بمكان فلو ارتفعت اليه الكلمات مغلظه مؤكده بيمين هذا اليمين قد بذل في اسمه بحيث يقول العبد والله هكذا حالف هكذا مقتمه هذه الكلمه لا تنزل من السماء الا بجواب ولا تنزل من السماء الا بطلب وحاجه ولذا لما كان ما كان زمن الصحابه جاءه انس بن النضري في وقعه مقتل ان كسرت سنيه سنيه امراه كسرتها اخرى وهي الربيع والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا انس كتاب الله القصص السنه بالسن يا انس كتاب الله القصص وانس يقول له لا يا رسول الله اتكسر سنيه الربيع ثم اصدر انس قسمه ويمين قال لا والله لا تكسر سنيه الربيع يا رسول الله وعند اذن يقول القوم اصحاب الحق عفوا عفوا يا رسول الله عفوا عفوا يا رسول الله وعند اذنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم معقبا ان من عباد الله من لو اقسم على الله لا برح ان من عباد الله من لو اقسم على الله لا برى ارايت استمعت انه الاله البر الذي لا يضيع اليمين عنده والذي لا يذهب القسم باسمه سبحانه وتعالى مع ان الاول لهم الحق في الثنيه المكسوره وقصاص ربنا في كتاب يقول وكتبنا عليهم فيها وكتبنا عليهم فيها فرضا وحكما ان العين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص والرجل يقول لا يا رسول الله ربي بر ربي بر لا يخلف وعده معي لا تكسر سنيه الربيع انا اقول لا والله يميني لا يضيع وعند اذ يلقي الله العفو في قلوب المظلومين في قلوب اصحاب الحق فيقولون لا يا رسول الله قد عفونا عفونا فلا قصاص ولا تكسر سنية أرأيت هو الإله يضر يمين عبده ومن أنا وأنت ومن الناس جميعا ومن الخلق جميعا حتى تذاب اليمين عنده ولا ترجع اليمين إلا ومعها الرجاء إلا ومحمولة بالطلب إلا والحاجة في طياتها ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في عبد من عباده لو اقسم على الله لا برره انه البر الذي لا يضيع عنده اليمين فالسذهب حاجتك الى السماء بيمين يمين الى الاله البر وقد عرفت طريقك وقد عرفت طريقك ايها المسلم قلها ما قالها انس بن النضر والله وتلك نعم اليمين تلك نعم اليمين التي لا تضيع ولا يصدق عليها قول الله واحفظوا أيمانكم نعم واحفظوا أيمانكم فيما بينكم وبين بعضكم البعض فلا تبذلوا اليمين كل ساعة ولا تقولوا والله كل دقيقة إنما من لو أقسم على الله لأبره لأن الناس يضيعون واليمين ليست عندهم بمكان أما الله فإنه البر الذي تذهب اليمين إليه ليس دونها حجب ولا سدم فتعود اليمين بكل الرجاءات وتعود اليمين بكل الطلب ولذا قالها أنس بن النضر لا والله لا والله وهو لا يغزلني في يميني لا والله ولو كان رجائي في سنية الربيع لا والله ولو كانوا اصحاب حق لا والله لانه الاله البر وعند اذن ينزل جواب السماء في قلوب الاول اطونا يا رسول الله والرسول صلى الله عليه وسلم يسمعها الوجود ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابرا ولا تحسبوها انها قد انقطعت في زمان دون زمان انما قال من عباد الله وكلنا عباد الله انما قال من عباد الله وكلنا عباد الله عرفت طريقك واذكر اويسا يقول في اويس لو اقسم على الله لا بره اله البر لا تضيع اليمين إلا. والبر هو الاله الذي يقبل طاعات عباده لان البر يعني القبول لغتها ومنه قوله حجه مبروره يعني حجه ماذا مقبوله هو الذي يقبل اعمال عباده يقبلها سبحانه وتعالى بحيث يجعل الحسنه الواحده بعش بل ويقبلها حتى يجعلها الى 700 حسنه حيث قال في كتابي مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء الى 700 ضعف تكون ولا يذهب اجرها في سبع مائة وانما يربيها لعبده كل ساعة شوف يقبلها ويربيها ينميها ان الله تعالى لا يربي لاحدكم صدقته كما يربي احدكم فلوه او فلوه يعني مهرته تكبر على عينه يوما بعد يوم يقبل العمل وليس يقبله كما هو انما يقبله برا وبر فيزيد ويحسن فيه حتى يجعله لسبع مئه ضعف بل من العمل من قال فيه ما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به فيقول ائمتنا الاسباط الثقات الفاهمون الواعون يقول وانا اجزي به فالصوم اجر لا يحد يوم واحد صيامه هذا اليوم قد تقضي نصفه نوما وقد يذهب نصفه الاخر لعبا ولهوا وحظك من الصيام فيه انك تجوع انك تظمى ولكن ترى هذا اليوم يذهب الى السماء فيذهب يتضاعف يتضاعف اجر حتى لا يعلم احد اجره الا الله انه البر البر الذي قبل عمل امراه بغي في كلب نعم في كلب لم يضي عملها في كلب مع أنها البغي ويغفر الله تعالى لها يقبل عملها في كلب مع أنها البغي في سقيا كلب ويظهر من الرواية أنها لم يكن لها كثير عمل بل إنا لا نكاد نجد في الرواية إلا العمل البر الذي يقبل الحسنة بل ويغفر بها جبال السيئات البر الذي يقبل الكلمه فيكتب لك بها رضوانه الى يوم القيامه مع انها كلمه ليست جمله ولا خطبا يقبل الكلمه الواحده فيكتب لك بها رضوانه الى يوم القيامه انه الاله البر الذي جاءه الرجل قد اسرف على نفسه حتى قال لأولاده احرقوني واهلكوني لا ألقى ربي بشؤم ما فعلت فيقبله الله في ماذا يقول خشيتك يا رب هذا الذي كل ما عندي من العمل هذا هو الذي كل ما عندي من العمل فيقبله الله تعالى ويغفر له إنه البر الذي قبل قاتل المئة مع أنه قتل الواحد سلوى الأخرى ولكن قبله لما جاءه يقول هل لي من توبة ويقبله بأي أسلوب يطوي الأرض لأجله وينزل ملائكة السماء قضاءا مع أنه القاتل القاتل إنه لله البر الذي يقبل العمل الواحد الواحد فيجعل به جن الحج المبرور لا جزاء له الا الا الجنه الحج عشره اعمال خمسه منها للوجوب والفرضيه والركنيه وخمسه دونها وما سو ذلك سنن بل الحج مبنا كما قال رسول الله افعل ولا حرج بل حتى قال اهل العلم الحج حسبك منه او حسبك منه الحج عرفه الحج عرفه ثم يجعل هذه الحجه ماذا شنه والحج المبرور لا جزاء له الا الا الجنه يقبل العمل فيجعله جنه انه هو البر الرحيم سبحانه وتعالى البر لو تعلمون احسانه لا ينقطع البر لو تعلمون الذي يصدق وعده وعده البر لو تعلمون الذي لا يذهب اليمين عنده البر لو تعلمون هو الذي يقبل العمل ويغفر الذله ويحفظه جميلا فكونوا ايها الناس من بر ربكم كونوا من بر ربكم لا تضيعوا فيكم اليمين واذكروا عيسى يقول له الرجل يقول للرجل سرقت عيني رات والنبي لا يتهم احدا تهمه وانما لا يقولها الا بينه وشهاده النبي هي كل شهاده والرجل يقول والله ما سرقت وعند اذن يقولها عيسى صدقت صدقت كذبت عيني امنت بالله انظروا الى عيسى تقع اليمين تقع اليمين هكذا عنده وفي قلبه وياخذها بيده ويقول للرجل انت اذا بريء فاين الايمان وقد ضاعت كل الايمان بل وما ضاعت الا الصادقه منها والله يقول واحفظوا ايمانكم والنبي صلى الله عليه وسلم تاسيه المراه ويعلم زناها حق العلم ويقدم البرهان والمراه تبذل يمينها واحدة تلو الاخرى ويقول لولا الايمان لكان لي ولها شان اطلقوها بايمانها اطلقوها بايمانها فلا تضيعوا الايمان عندكم ولا تذهبوا بها عباد الله وامنوا ما امن عيسى عليه السلام ربكم البر احسانه يتتابع لا ينقطع ساعة لا ينقطع ساعة عنك ولو انقطع ساعه فالعوض قائم بعدها كل ساعه فلا تقطع خيركم عن احد وهذا هو المؤمن واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من الذر بحيث انه صلى الله عليه وسلم ما يطلب في شيء ويرد ماذا قائله حتى لم لبس لبس الحله اعجبته صلى الله عليه وسلم والصحابي نظر اليها فوقعت في نفسه يخلعها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بدنه ويعطيها الرجل حتى لا ينقطع بره ساعه واحده من الزمان ساعه واحده ولو كان البر فيما يحتاج اليه ولو كان البر فيما يطلب لنفسه صلى الله عليه وسلم انه هو البر الرحيم الذي يصدق وعده لا يكذب وعده ساعه وهذا هو المؤمن هذا هو المؤمن اذا وعد اوفى والنفاق عين النفاق اذا وعد اخلف آه كم ضاعت الوعود والزواج مآسات كبرى في ضياع الوعود واذكر في ذلك كل امراه كل امراه ذهب زوجها ماذا بوعدها الذي اوعد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن وعد الزواج اتقوا الله اتقوا الله فانه الميثاق الغليظ والوعد الاكيد اتقوا الله وقد استحلتم الفروج بهذه الكلمه بالوعد الجازم فلماذا اكثر النساء في شكوى وعدني كذا واصدقني كذا ووعدني بكذا ومنن ومنيا ومناني بكذا ثم كل هذه الوهود تذهب ادراج الريح هكذا يكون مؤمن وقد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكرم النساء الا كريم وما اهانهن الا لئيم اي يضيع الوعد هكذا اخوه الاسلام والهكم البر سبحانه الهكم البر الذي يحفظ الجميل فلا يضيع بل ويقبل ولو كان جميل بغي والرسول صلى الله عليه وسلم يحفظ ود الكافره يحفظ عمل الكافره في سقي ماء سقي ماء اذكروا لما شرب من امراه شربت الماء واخذ مزادتها وهي اليهوديه واليهودي من علم لا تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا فلما جاء بجيشه اعلاء لكلمه الله ونصره لدين الله وقتالاً في سبيل الله وهو على مشارف قومها قال له بعض الصحابه يا رسول الله اتدري من هم انهم قوم المراه المراه يا رسول الله اليهوديه صاحبه المزاده وعند اذن يردهم رسول الله ارجعوا لا جهاد ارجعوا لا قتال ارجعوا لا حرب لا يضيع الجميل فينا ولو كان الجميل في سقي ماذا في سقي ما ولو كانت الساقيه هي اليهوديه هي اليهوديه الكافره ارجعوا انظروا كلمه الله الجهاد شريعه الله الجهاد يعود عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لشربه ماء فلماذا تو فلي ماذا ثم لماذا ثم لماذا كل هذا التوجع كل هذا التوجع حتى صدق فينا قول الشاعر بين النجوم اناث رفعتهم الى السماء فسبد باب ارزاقي وكنت نوح سفين انرسلت حرما للعالمين فجادوني بالاغراقي فجادوني بالاغراقي ومن تعلمه الرمايه يرميك اول ما يتعلم ومن تعلمه البلاغه والفصاحه يهجوك اول من يهجو يا ويلي الانسان من الانسان انا كنا من قبل ندعو انه هو البر الرحيم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا انك رؤوف رحيم اللهم لا تدع لنا في هذه الساعه ذنبا الا غفرته ولا دَينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وعنتنا على قضايا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذا الدعاء منك الاجابه هذا الجاد عليك التكلام اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم هذا مبلغي من العلم والعلم كله عند ربنا سبحانه وصلي اللهم على النبي المشتى والرسول المصطفى وعلى اله وصحبه وسلم